وابو بكر قايدنا والطواغيت مغلوبة والطواغيت مغلوبة يا للجهاد قوموا صوت البكاء يضني يا للتوحيد الرمبا يا للتوحيد, يا, للتوحيد يا للجهاد قوموا صوت الرشاش يطنني والله يا ما احلى والله يا ما يا للجهاد قوموا وابو و أبو والرجاج فلنبر الرجاجيل رمى با اهل الجهاد قوموا جزيره العرب تصرخ اهل الانفال والتابا يا للانفال والتابا يا اهل الجهاد قوموا يا محمد بن نايف قوتك اليوم منكوبه قوتك اليوم منكوبه يا اهل قوموا جهز حزام يا الناس والحريهات مطلوبه الحريهات مطلوبه يا اهل الجهاد قوموا ساد منفجر حزما يا رب تغفر الذنوب يا رب تغفر الذنوب يا للجهاد يا رب تغفر يا رب تغفر يا للجهاد بكر قايدنا والطوابع تغلوبة